كيف يكون الرجل سعيدا مع زوجته مع العلم أني سعيد مع زوجتي وهي بطبعها قليلة الكلام وأنا أجد في نفسي السأم والملل وهي لا تتحدث معي فما هي مقويمات السعادة الزوجية حفظكم الله وبرك فيكم بالاختصار الحقيقة لا سعيد إلا من أسعده الله وإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها وزقه الدعاء قبل الزواج وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجته وأهله وأن يصلحها له ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا وأصلحنا له زوجه الذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجتك فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء الأمر الثاني حسن النية في الزواج أن لا يتزوج الإنسان لشهوته ولا يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام ويأخذ بينه وبين الله أن يبارك له في هذه الزوجة فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل عبد فإذا حسنت نيته برك الله له فيه لأنه يكون عباده ويكون له طاعة وقربة ثم كذلك أيضا من مما يعين على السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إلفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فشهد وهو السابق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه فكان إذا دخل من البيت بمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول كان إذا دخل لا يدخل من وجه الباب لا يدخل من أرض الباب يتخون أهله صلى الله عليه وسلم حتى في كفية الدخول وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك حتى لا, يشم لا تشم منه إلا رائحة طيبة لأنه طيب فطاب صلوات الله وسلم عليه وطيبه ربه فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس إذا خرج إلى الأمة وقف على مندره فأخشع القلوب لربها وقاد جحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلم عليه فكانت لا تأخذه في الله لومة لعن فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم بعل وأكرم زوج على أهله صلوات الله دخل بشيء من الإلف والمحبة لا يدخل وهو يشعرهم أنه العظيم وأنه الكبير وأنه وإذا بذلك التواضح وذلك الإلف فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقي وتلمس المشاعر حتى في النداء يناديها ويقول يا عائش يرخم لها النداء حتى إذا نادى وما عاب طعاما بين يديه قط أبدا صلى الله عليه وسلم ولا سب ولا شتم امرأة بل ولا ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلى الله عليه وسلم إن وجد خيرا حميد الله ورد الجميل بأجمل منه وإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل جل فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها هل عندكم طعام قالت لا بالله قال إني إذن صائم صلى الله عليه لو أن رجلا منا جاء وقال هل عندكم طعام قالت لا ما عندنا طعام أقام الدنيا وأقعدها فضيق فضيق الله عليه وأساء فرأى عاقبة السوء ما سمت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبه وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة ساءتك السيئة التي خرجت من لسانك فكان يحذر صلى الله عليه عليه في كلامه وخطابه ونداءه ثم إذا وضع الطعام بين يديه بأبي وأمه صلوات الله وسلم عليه إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدني إليه الشراب فيقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم تشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم إن كريم الأصل من, طابت من طاب معدنه طابت شمائله وأدابه الرجال والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع لا ينبلون بالتعالي الزوج إذا دخل البيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيم والمسيطر فإن هذا ينعكس على مشاعره وأحاسيسه يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ويعاشر كما يعاشر صلى الله وسلم عليه وسلم فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهله وأدخل السرور على زوجي ففي الصحيحين لما قام الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليهم فانظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة ما كسر الخواطر صلى الله عليه وسلم ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام فوقف على عضادتي بين عضادتين بابا ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من ورائي ظهره صلى الله عليه وسلم فيقول هل فرغت تقول لا بعد فيقول هل فرغت تقول لا بعد فانظر إلى طول وقوفه وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاه تعلم رحمته وشفقته فتدللت رضي الله عنها وأرضاها وابتهزت تقول له لا بعد لا بعد تدللت مع الكريم صلوات الله وسلم وعمره صلوات الله عليه في الستينات صلوات الله وسلم وهي صدية تقول أقدروا قدر الصدية الجهلاء تقولها رضي الله عنها يعني متى انتهيت ومتى فرقت كلما رأتهم يلعقون قالت لا بعد يعني انتظرت من منا يفعل هذا الفعل نريد من من زوجاتنا أن تكون الزوجة موبعة الكنف كثيرة الإحسان والتبع لزوجها ولكن لا ننظر بالذي قدمناه لأزواتنا وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حسن العشرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن فأقام له الدنيا وأقعده وقال له إن, إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في المستقبلك إنك إن تواضعت لها ركبتك وإن تذللت لها أهانتك وإنها تفعل وتفعل فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصلة من فصال البر مع أهل ومنهم من يدخل إلى بيته دائما العبوس دائما الأذية شديدة صراخ كثير الكلام حتى إنك تعجب والله من الواحد مننا إذا جلس مع الناس تبسم وتهلهل وجره وتحبب إلى الناس ولربما جاءه الرجل فأساء إليه فيسع فيسعه بحلمه ويبدي له الصبر ولكن ما إن يدخل إلى بيته نسى الله السلامة والعافية إلا ابتدأ فكشر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وعاد أهله لا والله يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم أي الذين يضربون نساء ما أولئك من خياركم فخيار الأمة خيارهم للأهل ما الذي نريد نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة وعاشرهن بالمعروف الكلمة الطيبة تلمس المشاعر والأحاسيس ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتفكر دائما أنك مديون بالخضر الرجل الكريم وهذه من الحكم المعروفة المأثورة أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغمطهم حقوقهم صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أحس أن الفضل لهم حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا وقلت الفضل لهم أنهم جاءوا ما يحس أنه ذاك العالم الذي جاء الناس لعلمه وأنه وأنه ما ضرنا إلا الغرور فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة نعم الرجال قوامون عن النساء ولكن هناك آداب هناك شمائل زين الله بها أهل التقوى فإذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلمن نكون وإذا لم تكن بيوتنا مبنية عن المحبة والإلفة فأين تكون الإلفة والمحبة ومهما كان من زوجتك من إساءة فاصبر عليها والزوجة إذا شعرت دائما لما نقول النظر بعين أن نقص لا تحس أن لك كمال على الناس فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك أحسن الله إليك هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في بيتك من صنع إليكم معروفا فكافئوه فالحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك وكم من امرأة تبردت على زوجها وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءتك بالشيء قلت جزاك الله كل خير أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها ثم هي تقابلك بالإجلال فإذا بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تقوم عليه بيوت المسلمين والعكس بالعكس فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق وأن أقل غلطة من المرأة لا تغتفر وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت الخمسين والستين وإذا بزوجها يصفها أمام أولادها من أقبح العيب والله أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولادها وهذا والله ليس من العشرة المعروف راقب أفعالك وراقب تصرفاتك إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير وتحتاج منك إلى تضحية كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منهم إلا الخير يقول ان زكريا ك عليه السلام كانت امراه تسده وتشتمه وتهينه ومع ذلك كان صابرا المراه ابتلاء من الله ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وانت كريم كان رجل من العلماء في المدينة من علماء المدينه وقال لزوجته ذات يوم كانت تهينه قال لها تهينيني هل لا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس فجاءته في المسجد ونظرت واذا بالامه اصطت إليه واطرقت برؤوسها ثم لما رجع إلى البيت قال لها هل رأيت قالت وماذا رأيت رأيت الناس في مسجد وصول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت كلهم خاشعون إلا أنت تصيح وتلغي وتفعل وتفعل لأنها تنظر بعين النقط المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقط فنسأل الله السلامة والعب فالمقصود لابد من الصبر لابد من التجمل واحتساب الأجر يبتلك الله بزوجتي لدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ونسيح فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله وإن رأيت غير ذلك قلت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهدها اللهم أصلح فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابن بار عجب من فقال له أتعجب من بره والله لقد عشت مع أمه عشرين أو ثلاثين عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط فصبرت فعوضني الله ما ترى الذي يصبر بد من الصبر والتحمل الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع ما رأى من خير شكرة ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم وإذا رأىك أبلاؤك بهذه الصفة أمهم تضع طعامها فتشكرها تعودوا شكر الناس عن الإحسان وإذا رأوا كريما مع زوجتك تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما البيت مدرسة وعلينا أن نتقل الله في أفعالنا وأقوالنا وما يصدق منا خاصة أمام الأبناء وأمام البنات ومن وفى والسعيد من وفقه الله في فالسعادة الزوجية لا تكون ولم تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقه وسار على نهجه واحتسب الاجر عند الله عز وجل صلى الله عليه العظيم رب العرش الكريم ان يسعدنا واياكم في الأهلين والله